بسم الله الرحمن الرحيم ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا سنس تقدم وتحسبهم ايقاظا وهم رقود تلاوه مباركه لسوره الكهف ومريم فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا مع الدعاء اللهم فارج الهم وكاشف الغم رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما بصوت الشيخ مشاري بن راشد العفاسي ومتعنا الله من صلاه التراويح والقيام لعام 1440 هجري و1441 هجري ومن المسجد الكبير بدوله الكويت والان نترككم خاشعين مع التلاوه